إن الرجال الصادقين تطوعوا لله يفدون النفوس الغالية لرجال جيش النار شبندي أمني والضربة الكبرى تكون القاضية والضربة الكبرى تكون القاضية إن الرجال الصادقين تطوعوا لله يفدون فالجهاد طريقه وسبيله حتى ينال الباقي بغداد ان قادمون نف ان رياح هبت رياح النصر سرعا اتي ان الرجال الصادقين تطوعوا لله وعول الله يفدون النفوس الغالية الجالجيش النكش بندي أمني والضربة الكبرى تكون القاضية والضربة الكبرى تكون القاضية قل للذين تخدقوا في أرضنا إن المنايا في الأعدي دامية هذه بلاد الرافدين أبيات هذه بلاد الرافدين فيها رجع إن تطوعوا لله يفدون النفوس الغالية الجالجيش النقص شبني أمني والضربة الكبرى تكون القاضية والضربة الكبرى تكون القاضية إن الرجال الصادقين تطوعوا لله يفدون النفوس الغالية الجالجيش النقص شبني حمل النعام سيفه والسارية فالكل يخشى أيد سعرينهم فالكل يخشى أيد سعرينهم من ريحهم تخشى الثعلب غاضيا من ريهم تخشى الثعلب غاضيا إن الرجال الصادقين تطوعوا لله يفدون النفوس الغالية رجال جيش النكش بندي أمني والضر تطوعوا لله يفدون النفوس الغالية الجالجيش النكش بندئمني والضربة الكبرى تكون القاضية والضربة الكبرى تكون القاضية إن رجال قد صدقنا ربنا خض المعارك عن نفوس راضية قد جندت صبياننا ونساءنا قد جندت صبياننا ونساؤنا الشيوخ ذوى الأيادي الواهية حتى الشيوخ ذوي الأيادي الواهية إن الرجال الصادقين تطوعوا لله شيخ المشايخ لا يضل مريده إن هزت الفتن الجبال الراسية يا رب انفعنا به وبعلمه يا جمله دوما من ثياب العافيه جمله دوما من ثياب العافية إن الرجال الصادقين تطوعوا لله يفدون The king of